نسي ما كان يدعون إليه من قبل وجعل لله أنذاذ اللي يضل عن سبيله. قل تمتتعب كفرك قليلاً قل تمتتعب كفرك قليلاً إنك من أصحاب النار. أم من هو قالت أنا الليل ساجدا وقائما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 إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعمد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 فَسَلَكَ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَنوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا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 فَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالْظَّالِمِينَ ذُوقوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَلَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَلَا قَوْمُ اللَّهِ الْخَزِيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشهاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين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 قل اللهم مفاتح السماوات والارض عالم الغيب والشناده انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا من سوء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 أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين ادقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 أعبدوا أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبط عملك ولتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكم من الشاكرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعا قدبت يوم القيامة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 ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأُضِيءَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالْنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنت هذا ألم يأتيكم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 زمرار حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض وأورتنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملام ذائك تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين